فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير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 ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كَانَ لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله, كثيراً الله, الله يا الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله الله الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صِيَاصِيهِمْ وَقَدْ فَتَى فِي قُلُوبِهِم الرعب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 আমি মনসানি অল মালাই তুমতামাই তোমর আসলামাই তোমর তোমার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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك Allah Allah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 القدر. وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر الله الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ <تصفيق> رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْوَاب اللَّهُ أَكْوَاب اللَّهُ اللَّهُ ড জাকিরের আন্তরিক বার্তা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম ुपुंख रूपे प्रकाश कर पंचाश बचर व्यवधान चौत्री चुराशी पर्त जे धर्म सब चीज़ बृद्धि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 यूरोपे सब चेसि बृद्धि पाधर्म हम इसम पृथ्वी सब चीज़ बृद्धि पाधर्मल हजारिक्रहण करते हजार यूरो कर लक्ष लक्ष मानुष के पृथ्वी ते इसम ग्रहण करते बाध्यरबारी इरबारी शांति तरबी तरबारि सत्य एवं ज्ञान যাতে আছে মানব জাতির সকল সমস্যার সমাধান তোমাদের জন্য মৃত জীবের মাংস ও সোয়ার অবৈধ করা হয়েছে জর্দার সিগারেট গুড় এগুলো হারাম খাদ্য এই ইমানদার গণ তোমরা হেদায়েতের পথে থাকলে কেউ পথভা জ্ঞানের করেছেন তার বিপরীতে কেউ যদি আইন প্রণয়ন করে তাহলে কাফের হারাম মাল নিয়ে যদি কেউ হাজ করে বা মসজিদ বানায় তা কি বৈধ হবে জানতে হলে দেখুন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি শুক্রবার রাত সাড়ে এগারোটায় পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে সবথেকে জরুরি কি কথা এবং কর্মের পূর্বে বিদ্বে আজানের কি তাৎপর্য আজান শেষে যে যা চাইবে जीवन सफलता कीज कर मुखेर पवित्रतारम्लात जाना देखा পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আলহামদুল ইয় اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أحد الله...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 اللهم لك الحمد حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك ولا شكرناك حق شكرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين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 ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر مهمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين إلهنا مولانا سيدنا خالقنا نحن الضعفاء الفقراء بين يديك نحن المذنبون المقرون المعترفون بذنوبنا نسألك مسألة المساكين, نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وعلمائنا وولاة أمرنا اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وَاقْضِ الدَّينَ عَنِ الْمَدِينِينَ وَاشْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضَى الْمُسْلِمِينَ اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا مريضًا إلا شفيته ولا مُبتلًا إلا عافيته ولا ضلًا إلا هديته ولا حائرًا إلا دللته اللهم ولا آمرا بالمعروف ولاهيا عن المنكر إلا وفقته وسددته اللهم ولا آئما إلا زوجته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا ميت من أمواتنا إلا رحمته اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات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 اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأيدك اللهم هيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبه وإخوانه لما فيه خير للبلاد والعباد اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا بشر فأشغله بنفسنا واجعل تدميره تدميرا عليه اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين اللهم فرج همهم اللهم نفس كربهم اللهم حقن دماءهم اللهم احفظ أموالهم وأعراضهم اللهم اجبر فسرهم اللهم تولى أمرهم اللهم عليك بعدوك وعدوك ويهن يا قوي يا عزيز اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله মালাই তুমার রহমতুল্লা আসল মালাই তুম রহমত আসল फिल्टार कर पानी विशुद्ध कर रक्त पवित्र कुरने अनेक बारिमुज तुम्हारा नाम करो ज दाओ जकत दिए सम्पद के विशुद्ध कर बर्तमान এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হলো সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআ আই আল্রায়ন ব্যাঙ্ক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথরপে ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট ইউরো অ্যাকাউন্ট ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো শর্ট কোড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 আসসালাম আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দানাদ আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা